ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام خطبتي بعنوان وقفات على اعتاب رمضان إخوة الكرام لا شك أننا نستقبل شهرا عظيما يرفع الله عز وجل فيه الدرجات ويقيل العثرات ويضاعف الحسنات ويعتق الله عز وجل رقاب أناس من النار إنه شهر عظيم مبارك أنزل الله عز وجل فيه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ينتظرون هذا الشهر لما فيه من الخيرات والبركات لما فيه من رفعة الدرجات وإقالة العثرات نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأول وقفة أقفها مع حضرات التخلية ثم التحلية تخلية وتحلية لا شك إخوة الكرام أن الذنوب كالحاجز الذي يحول بين العبد وربه وما نعيش فيه وما نمر به من فتن عظيمة متلاحقة ومن محن متواترة متتالية لا شك أن ذلك يصرف العبد عن الله عز وجل ويشغله عن طاعته وقد انشغلنا كثيرا عن طاعة ربنا بقيل وقال وبكسرة الجدل والكلام فهلموا إلى الله عز وجل إن الذنوب إخوة الكرام تحول بين العبد وبين الله عز وجل فلا بد وهي أول وقفة نقف عليها في استقبال هذا الشهر قبل أن يحل علينا شهر الخيرات والبركات أن نتخلى عن المعاصي والسيئات وأن نحدث توبة عظيمة لرب الأرض والسماوات أن نرجع إلى الله عز وجل وان فيقم من تلك الغفله التي قد حلت على قلوب العباد تخليه ثم تحليه ان الغفله اخوه الكرام اعظم اسبابها ثلاثه اعظم اسباب الغفله ثلاثه الاول السبب الاول هو انك تحب الدنيا وتتعلق بها تعلق القلب بالدنيا وملذاتها وشهواتها وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فإذا حرس المرء على جمع المال فإنه ينصرف عن طاعة الله عز وجل وقد بين رب العالمين وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تلك الأمة قد افتتنت بتلك الفتنة كما أن سائر الأمم كانت لها فتن وابتلاءات واختبارات من الله عز وجل Oh, الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله ذلك متاع الحياة الدنيا فهذا كله متاع زائل وظل لا يدوم وقد شبه النبي صلى الله عليه عليه وسلم مدة بقاء العبد في الدنيا كشجرة يستظل تحت ظلها راكب ثم بعد ذلك يتركها وينصرف وكان صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا فإن مثلي ومثلها كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها مدة قصيرة يقضيها العبد تحت تلك الشجرة في ظلها وهذا المثال ينطبق على الدنيا فإن العمر قصير وإن طال كم تعيش يا عبد الله قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك إن الموت إخوة الكرام لا يستاذن من العبد بل يحل بالعبد بغته وكم وكم من عبد صحيح شحيح في غاية القوة والشباب يؤمل أن يعمر ولا يظن أن الموت يحل به فإذا بالموت يحل به بغته وهو في ريعان شبابه وقوته لا يشكو من داء ولا مرض حل به الموت بغته فهل تاب إلى الله؟ فهل اجتهد في الأعمال الصالحات؟ ما دام الموت يحل بغتة ولا يستأذن من العبد فما يدريك لعل المنية تأتيك وأنت على معصية الله عز وجل ولذا إخوة الكرام أبصر السلف ذلك فكانوا يجتهدون في الطاعة أي مجدهاد يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة حماد بن سلمة لو قيل لحماد إن الساعة ستقوم ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا وقال في ترجمة صفوان بن أبي سليم لو قيل لصفوان إن الساعة ستقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله وكان رحمه الله يقوم فيصلي طوال الليل ثم يصلي ما بين الفرائض حتى تتورما قدمه فيضرب الرجل على ساقيه ويقول لها يا أمارة بالسوء ما خلقك الله إلا لذلك يا أمارة بالسوء تلك الساق التي ظلت بين يدي الله عز وجل قائمة طوال الليل ثم بعد ذلك اثناء النهار فيعاتبها ويقول يا أمارة بالسوء ما خلقك الله إلا لذلك وهذا هو إمام الدنيا أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول أبو يوسف كنت أسير مع أبي حنيفة فإذا بقوم يتحدثون فيقولون اهذا هو ابو حنيفه الذي لا ينام الليل وكان رحمه الله لا يقوم من الليل الا قليلا فقال ابو حنيفه اي الناس عنك بما لا تعمل والله لا الليل قياما فكان يقوم الليل سيصلي الفجر بوضوء العشاء يعني ما كان ينام رحمه الله من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر بل حسبكم بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي دخل الحجر لا مرة بل مرات فقام يصلي فختم القرآن في ركعة وهو قائم يصلي في الحجر ثم سلم ثم قال هذا وردي فقد قضيته والحمد لله هذا وردي يقوم فيصل الليل بِالْقُرْآنِ كله هكذا كان القوم إخوة الكرام إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفتح أحد باب الجنة قبله بل هو الذي يؤمر بفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى فيصلي حتى تتورم قدمه فتقول عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه عبادة من غفرت ذنوبه وأقيلت عثراته يقوم فيصلي من الليل حتى تتورم ثم تتفطر يعني تتشقق كما ورد في بعض الروايات ستقول عائشه رضي الله عنها مشفقه على رسول الله اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا اذا اخوتي الكرام زين لتلك الامه حب الشهوات ولا سيما حب المال قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال إخوة الكرام اعلموا أن الأرزاق محدوده ومقدرة وفي السماء عند الله عز وجل قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون وهو الذي قال من ضمن لك الرزق هو الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولذلك قال بعض المفتونين بالدنيا وزينتها الذين قد انصرفوا عن الطاعات والعبادات فجمعوا المال منها هنا ومنها هنا لا يضعونه لا يأخذونه بحقه ولا يضعونه فيما أمروا أن يضعوه افتتنوا بكثرة أموالهم مع بعدهم عن الله عز وجل فظنوا أن الله عز وجل يحبهم لكثرة المال فانزل الله عز وجل وما وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا إذن وما نحن بمعذبين إن كان الله عز وجل ما أن علينا بالأموال وبالأولاد فتلك محبه من الله لنا ومن احبه الله ادخله الجنه وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين فعلمهم الله عز وجل وبين لهم ان كثره المال ان لم تكن في طاعه الله إن لم تسخر تلك الأموال لتأخذ بيدك إلى جنات النعيم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين فإن المال يكون سببا في ولوجك النار بل إنك ربما تكون من أول من تسعر به النار عياذا بالله قال الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أرأيتم قوما من الفقراء يشتكون الأغنياء لكثرة نفقاتهم وصدقاتهم سبحان الله إن الفقراء في زماننا يشكون لله عز وجل بخل كثير من أرباب الأموال يشتكون لله عز وجل امساك أصحاب الأموال عن النفقات والصدقات أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا قال قالوا ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالأجور ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصومون كما نصوم ويتصدقون يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ولهم فضل يعني زيادة ولهم فضل من أموالهم يتصدقون ويحجون ويجاهدون ويعتمرون فتلك أعمال صالحات سبق بها الأغنياء الفقراء فتدبروا إخوة الكرام يستطيع العبد أن يسخر ما له حتى يرفعه إلى أعلى درجات الجنان فقد رويا وقد تكلم في هذا الحديث أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد جاءته عير محملة بأموال كثيرة من بلاد الشام حتى ارتجت المدينة بكسرة هذه الإبل التي تحمل الأموال فلما سمعت عائشة الصديقه رضي الله عنها قالت ما هذا قيل عير لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه محملة بالماء فقالت رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبد الرحمن آخر العشره دخولا الجنه آخر العشرة المبشرين بالجنة، فهو من العشرة الذين بشروا بالجنة. آخرهم دخولا الجنة يدخل الجنة حبوا لكسرة ماله. فلما بلغ ذلك عبد الرحمن رضي الله عنه قال والله لا أتصدق صدقة تجعلني أسعى إلى الجنة سعياً. فتلك الصدقة تقربك إلى الله عز وجل وترفعك إلى أعلى الدرجات فقال أشهدكم أن العير وما عليها لله عز وجل فتصدق بجميع تلك الأموال ابتغاء وجه الله عز وجل اخوتي الكرام هكذا ابصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطريق فكانوا يجتهدون في عباده الله ويتقربون إلى الله عز وجل بالاعمال الصالحات إذا لا بد من تخليه من الذنوب لا بد للعبد اولا أن يتخلى عن الذنوب والمعاصي التي تحدث رانا على القلوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب تركها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا من كثرة الفتن التي تعرض على القلب ومن كثرة اقتراف المعاصي والذنوب يصير القلب أسودا كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لأنه قد امتلأ بالمعاصي والذنوب فيصرف عن الله عز وجل ولا يبصر الأمور على حقيقتها وهذا من أعظم الأسباب أو من أعظم ما تورثه الغفله من أعظم ما تورثه الغفلة أن العبد يصرف عن طاعة الله عز وجل فلا يبصر الحق حقا ولا يبصر الباطل باطلا عياذا بالله فلا يعرف التفريق بين المعروف والمنكر تختلط عليه الامور اسير إلى ها هنا أم أسير إله هنا لا يبصر طريق الحق فهذه عقوبة من الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخية لا يعرف معروفا المنكوس ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض كالصفا لا تؤثر فيه الفتن وذلكم القلب هو الممتلئ بطاعة الله عز وجل لا لابد من التخلية لا لابد من إحداث توبة ورجوع إلى الله عز وجل لابد من كثرة الاستغفار لأن الاستغفار تزال به الذنوب وتتنزل بسببه البركات ويوسع الله عز وجل في الأرزاق قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وهذا أعظم شيء أن تستغفر فيغفر الله عز وجل لك قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بصيغة المبالغة فيقبل توبة العبد وإن كان قد أصرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ثم بعد ذلك بسبب الاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل يُرْسِلُ السماء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَةٍ ويجعل لكم جَنَّاتٍ ويجعل لكم أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ولو رجل العبد وقارا لله لخافه ولو خاف العبد من الله وأدرك عظمة الملك جل في علاه. لستصحب خشية الله ومراقبته في كل عمل فكلما هم بمعصية تذكر أن الله عز وجل يراه وتذكر أن الله جل وعلا لا يفارقه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فالله عز وجل مطلع على العباد فإذا هممت بمعصية ودعتك نفسك إلى العصيان إذا دعتك نفسك في خلوة لمعصية الله عز وجل فذكرها وقل لها يا نفس إن, إن الذي خلق الظلام يراني قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ربما يختبئ العبد بعيدا عن الناس لينظر إلى ما حرم الله أو ليقترف ما حرم الله عز وجل فيخاف أن يطلع عليه أحد ولو أبصر أحد ينظر لما فعلت تلك المعصية فلماذا يا عبد الله جعلنا الله عز وجل أقل الناظرين إلينا لماذا وقد قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إذا إخوة الكرام لابد من الرجال جوع والتوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة من الآن نستقبل هذا الشهر وقد تخلينا عن الذنوب والآثام ثم بعد ذلك اجتهدنا في الأعمال الصالحات وهذه هي التحليه إذا إخوة الكرام حب المال حب سائر الشهوات كالمناصب وغيرها لما ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف المكانة المنصب من حرص المرء على المال والشرف لدينه الأمر الذي بعد ذلك احتقار الذنوب فإن العبد إذا لم يستشعر حرارة الذنب وعظم المعصية التي يقع فيها واستشعار عظم الذنب يكون باستشعار من تذنب في حقه وهو الله عز وجل الملك الجبار فإذا هممت بتلك المعصية فاعلم أن الله عز وجل يراك وأنه مطلع عليك فاستصحب خشية الله عز وجل وهذا هو مقام الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلا تستصغر تلك المعصية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأهل العراق إنكم تعملون اعمالا تعدونها صغيرة كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من عظائم الذنوب وهذا هو الفارق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا معصية هذه معصية صغيرة ربنا يغفر معصية هذه معصية صغيرة تتوارد المعاصي وتتوارد الفتن والمحن حتى يصير القلب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسودا مربدا بكسرة الذنوب والمعاصي التي تجتمع تجتمع على القلب فإذا استصغر العبد الذنب فإنه لا يعجل بالتوبة فلا بد إخوة الكرام أن نعظم أمرة الذنوب لنعجل في ونؤوب إلى الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد الوقفة الثانية إخوة الكرام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن انظروا رحمكم الله إلى حال السلف مع كتاب الله عز وجل إن القرآن كتاب الله العظيم من تمسك به اهتدى ومن اعتصم به ارتفع وعلا فمن تمسك بكتاب الله عز وجل رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين فيرفع الله عز وجل من تمسك بهذا الكتاب العظيم ويرفعه الله جل وعلا إلى أعلى الدرجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن قرأ ورق ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها فيما اخرجه الامام الاجري باسناد حسن لقد قيل ان عدد درجات الجنان بعدد اي القران وان حامل القران في اعلى درجات الجنان فيقال له اقرا ورق ورتل كما كنت ترتل فإذا وقف عند آية كانت منزلته عند تلك الآية ولا يزال العبد يرقى في الجنان حتى يصل إلى أعلى الدرجات إنه القرآن إخوة الكرام إنه القرآن الذي قال الله عز وجل لنبيه وإنه لذكر لك ولقومك قال المفسرون أي شرف وعز إنه وإنه لذكر لك ولقومك ذكر يعني شرف لك ولقومك أي لمن تمسك به من أمتك هكذا أخبرنا الله عز وجل أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذن إخوة الكرام قارئ القرآن حافظ القرآن يرتفع إلى أعلى درجات الجنان له بكل حرف عشر, عشر, عشر حسنات والله عز وجل يزيد ويضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة حسنات لا تحصى بسبب قراءتك لكتاب الله عز وجل فلا بد إخوة الكرام أن نفتح المصاحف وأن نجعل لأنفسنا وردا من كتاب الله فنقرأ القرآن قراءة متدبر وناظر وممعن في كلام رب العالمين وهذا مما لا شك فيه أنفع لقلب العبد ولذا إخوة الكرام كثير من الناس يشكو قسقسوة القلب ويشكو أنه لا يستشعر بدقه حال تلاوته لكتاب الله وسبب ذلك اولا أنك لم تهيئ قلبك لكتاب الله عز وجل يقف بين يدي الله يصلي ويستمع إلى القرآن الذي قال الله عز وجل عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال الحسن البصري يا عباد الله الجبال تتشقق إذا نزل عليها كلام الله والقلوب قد قست فلا تتأثر فأولا لا بد أن تهيئ القلب لذلك قبل أن تشرع في الصلاة لا بد ان تكون مستقبلا الصلاة باعمال صالحات بوضوء وان تكون في المسجد قبل الوقت وان تصلي قبل الصلاه سنه فتهيئ قلبك وان تجعل بينك وبين الصلاه دعاء تدعو الله عز وجل فيه فبذلك تنزع الدنيا من القلب فتقف بين يدي الله عز وجل مسلما ومهيئا قلبك لاستقبال كلام الله كذلك اذا فتحت المصحف واردت ان تقرا تدبر تدبر في كلام الله عز وجل قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها يقول بعض السلف كنت اقرا القران فلا اخشع فقلت مره في نفسي يا نفس اقرأ القرآن كأن الله عز وجل يحدثك به هذا الكلام وهذا الخطاب موجه لك أنت أيها القارئ فإذا قيل يا أيها الذين امنوا قل لبيك يا ربي ماذا تريد مني يا الله؟ فتدبر كلام الله عز وجل واعلم أنك أنت المخاطب به وإلا فكثير منا يقرأ القرآن هذرا كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءه أحد أصحابه وقال لقد ختمت القرآن في تلك الليلة فقال عبد الله رضي الله عنه هزا كهز الشعر وقيل للامام الاوزاعي قال له رجل لقد قرات المفصل الليله فقال الاوزاعي رحمه الله لكنني اعرف رجلا ظل واقفا طوال ليله يتلو ايه واحده من كتاب الله عز وجل هكذا اخوتي الكرام كان حال القوم يتدبرون كلام الله عز وجل ويعلمون أنهم مخاطبون به فإذا بالقلوب تخشع وإذا بالجلود تقشعر، وإذا بالأعين تدمع انظر رحمك الله يقول أحد أئمة القراء في زمانه وهو أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى وكان قارئا من أصحاب القراءات وقيل هو شعبه القارئ المشهور قال صليت خلف الفضيل بن عياض والى جانبي ابنه فاذا بالفضيل رحمه الله تعالى يقرا قول الله عز وجل القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه فاذا بابنه يبكي بكاء شديدا واذا بالفضيل يتوقف عن القراءه فلا يستطيع ان يكملها كم نستمع إلى تلك الآيات فهلا قرعت القلوب فهلا تدبرناها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة فبكى ابنه إلى جانبي بأبي بكر بن عياش وبكى الفضيل رحمه الله ثم واصل القراءة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فكسر بكاؤه رحمه الله وخر ابنه مغشيا عليه في الصلاة يقول أبو بكر فنظرت إلى حال الفضي وإلى حال علي وهو ابن الفضي وإلى حال ابنه وقلت في نفسي يا أبا بكر يا أبا بكر ما عندك من خشية الله وخوفه ما عند الفضيل وابنه أبو بكر بن عياش الذي قال لأبنائه حال بكائهم وهو في السكرات أو قبل السكرات وهو على فراش موته لما بكوا عليه فقال لأبنائه لا تبكوا على أبيكم فقد ختمت القرآن عند تلك الزاوية وأشار إلى زاوية في بيته سمانية آلاف أو أكثر وفي بعض الروايات عشرة آلاف ويزيد على ذلك عند هذه الزاوية فتعلق بكتاب الله وتمسك به وعلم أنه منجيه يوم القيامة إخوة الكرام إنهم كانوا يتدبرون القرآن سمع الربيع بن خسيم تلك الآية وهو يصلي وإذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنينه وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين فلم يستطع أن يكمل سماع الآية حتى خر مغشيا عليه رحمه الله بل إن أحد الأئمة وكان قاضيا من قضاة المسلمين كان يقرأ القرآن فقرأ قول الله عز وجل فإذا نفخ في فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور فإذا نقر في الناقور فتوقف عند تلك الايه وما استطاع ان يتجاوزها فخر مغشيا عليه فحمل الى بيته فإذا بنفسه قد فاضت لله عز وجل قال الإمام الذهبي رحمه الله وقد ثبت ذلك عنه متواترا يعني ثبوتا لا شك فيه وكان يلقب بشهيد القرآن وكذا علي بن الفضي رحمة الله عليهم أجمعين مات عند سماعه لآية من كتاب الله عز وجل إخوة الكرام كانوا يتدبرون القرآن فهل من وقفة مع كتاب الله عز وجل ونحن نستقبل رمضان فلنفتح كتاب الله ولنقرأ القرآن في تدبر وأناه لنتدبر كلمات الله عز وجل لنتدبر تلك الكلمات المعجزات فتخشع القلوب وتدمع العيون حال قراءتنا لكتاب الله عز وجل وأخيرا وأختم كلامي الصدقة في رمضان إخوة الكرام علينا أن نجتهد في الصدقة في شهر رمضان حتى... يتكافل الناس ويتكاتف الناس وأنتم تعلمون أننا في أيام قد ضاقت فيها الأرزاق على كثير من الناس واشتد الفقر على كثير من العباد فعلينا إخوة الكرام أن نكثر من الصدقات والنفقات وحسبكم قول أنس رضي الله عنه واصفا حال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن لهو أجود بالخير من الريح المرسلة فكان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصدقات ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك فحال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مشهور جدا من التكافل والنفقه في سبيل الله عز وجل فلنكثر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 امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اعننا على فعل الطاعات اللهم اعننا على فعل الطاعات واجتنا بالسيئات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه